دُنْيَا إِلَّا قَوْمٌ يُنْزَلُ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حين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 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا السماوات والأرض وما تهم الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون fahal yanturuna illa mithla ayyam alladhina qabluhum qul fa antum turu inni ma'akum min al ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن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 ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فانفعت فإنه